م و ل و ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي ل ر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن تصفر على قال فان اتبعت ل س ج د ن إن ي شاء الله ا ص ر ا ولا أ ص ي لك م ن اتبعتني فلا ت س أ ل ي عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا We a v e a lot o y o u n souls. LEPOD GET TO s h e e ص ا ط ع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا شهدهما ويستخرجا كنزهما, كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسق عليه صلاه م و س و ع ب ا ل ن ا ب ل س إ ل ل ب ل غ م غ ر ب ا ل ش م س وجدها و ت ر ك ن ا افحسب الذين كفروا